وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْرُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا مَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستطيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خُلِقَ الأرض فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَن دَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ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 بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة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 وَيَوْمَ يُشْرَأُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَطَاوَلُوا جُلُودَهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا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 وَإِذَا اشْتَعَتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَدْ يُغْنَى لَهُمْ قُرْنًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَنَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 ومن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فلا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما ينطاها إلا الذين صبروا وما ينطاها إلا ذو حظ عظيم فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم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 تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد خيل بالرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس القنق ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة وما أظن الشاعة طائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غنيظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى إِنْسَانٍ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن كان مَن مِنْ عَدُوٍّ لِلَّهِ سُلْ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 أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَتِهِمْ مِلْقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ حِيطٌ